إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سيرد وإذا القبور بصيرت وإذا القبور بصيرت علمت نفس ما قدمت وأخقرت. يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسوى كلابا تكذبون بالدين وإن وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي دَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يصلونها وما أدراك ما يوم الزين ثم ما أدراك ما يوم لا James